والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجروا العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحملرزتها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئلا سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن لا يوفقون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئلا سألتهم أنزل من, من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها لا الله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 أولم يروا أننا جعلنا حراً آمنوا ويُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ أَجْعَلْ